ذ كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه والتقول علَكُم تُرْحَمُنَ أَن تَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لغافلين.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 سَنجازي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون هل ينظرون الا أن تاتيهم الملائكه او ياتي ربك أو يأتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم من قبل أو كسبت, أو كسبت في إيمانها خيرا.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 أبيءهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، وما جاء بالسيئات فلا يجازى إلا مثلها، فلا يجازى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. 124. وداني ربي إلى صراط مستقيم 125. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا 126. وما كان من المشركين 127. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله إِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم, فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إن ربك ل إن ربك سريع 129. وإنه لغفور